وَإِن تَعْتَدُّوا مَتَاعَ اللَّهِ لَا تُحْصُونَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوب منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يقول إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساقير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ويويرن الا سا انا يجرن قد نكون نبيله من قبل ان فات الله دنيا لهم من القواعد فات الله دنيا لهم من القواعد فقر عليهم سقف من سخطه واتاهم العذاب من حيث لا يشعر